سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فسورة قل عوذ برب الفلق الفلق ذي الصبح سيسم الربين ذا حنين يتشر ذي حنان سن محمد عبد الغصر بين الصباح ذي الشار ببين ذي أخلاق ذي الشار نطرة ما دي غريم ذي الشار التذي سوضن. ذي سيرسين يحشكولا ذي الشار العب ذي إقحضا ما يستفقد القحضيس